بُوَكْ اثنان. تَرَاسِي. أربعة وثمانون. أربعة وثمانون. بُهُوت كَالْتَرْ. الْمَاضِي أربعة. الْمَاضِي أربعة. بَنْهَنَا. يَقْرَأ. يَقْرَأ. मैंने पढ़ा है लकत खरा तू लिखताऊ लखत मैंने पूरा उपन्यास पढ़ा है लकत खरा तू कुल्लर रिवाया लखत खरा तू कुल्लर रिवाया समझना य मैं समझ गया لقد فهمت للتو لقد فهمت میں پورا پاٹھ سمجھ گیا ہوں لقد فهمت كل النص لقد فهمت كل النص উত্তর دینا يجيب يجيب میں نے উত্তর دیا ہے لقد اجبت للتو لقد اجبت ما نهاره प्रश्नों के उत्तर दिए हैं لقد اجبت على كل الاسئله لقد اجبت على كل الاسئله ما يہ جانتا ہوں میں یہ جانتا تھا انا اعلم هذا لقد علمت هذا للتو انا اعلم هذا لقد علمت هذا میں یہ لکھتا ہوں میں نے یہ لکھا ہے انا اكتب هذا لقد كتبت هذا للتو انا اكتب هذا لقد كتبت هذا میں یہ سنتا ہوں میں نے یہ سنا ہے अनामाहा यह लाया था अनादरुहा अहदर हाजा लकद अहदर तुहा मैं यह लाता हूं मैं यह लाया था انا اتي بهذا لقد اتيت بهذا للتو انا اتي بهذا لقد اتيت بهذا मैं यह खरीदा हूं मैंने यह खरीदा है انا اشتري هذا لقد اشتريت هذا للتو انا اشتري هذا لقد اشتريت هذا ما يَه آشا کرتا ہوں میں نے یہ آشا کی تھی انا اتوقع هذا لقد توقعت هذا للتو انا اتوقع هذا لقد توقعت هذا میں یہ سمجھاتا ہوں میں نے یہ سمجھایا ہے انا اشرح هذا لقد شرحت هذا للتو انا اشرح هذا لقد شرحت هذا میں یہ جانتا ہوں میں یہ جانتا تھا انا اعرف هذا لقد عرفت هذا للتو انا اعرف هذا لقد عرفت هذا